لك القلب لمن كان له قلب اسمع, اسمع. اسمع. يوم تكون السماء كالنم وتكون الجبال كالعم ولا يسأل حميم حميما ذلك اليوم الذي كانوا يعدون يوم القيام إنه يوم الطام يوم القيام ويوم الصاقف إنه يوم الفرار يوم, يوم, يوم, يوم يفض المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان عبد, عبد الله يا عبد الله ابدا تفكر وتتدبر في الموقف وشدته في ذل الخلق وانكسارهم في ذلك اليوم الطويل الأبصار خاشع والقلوب وجله وأنا وأنت والجميع في انتظار كيف تكون النهاية كيف تكون النهاية كيف القيامة لو علمت بهولي لفررت من أهلي ومن أوطاني يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهلي ومن أوطاني يوم ذلك <تصفيق> اليوم الذي كانوا يعدون <تصفيق> <تصفيق> لفررت من أهل ومن أوطان فلا إله إلا الله كيف يكون الحال إذا شهدت العينان فلا إله إلا الله إذا شهدت الرجلان وقالت أنا للحرام مجري ولا إله إلا الله إذا شهدت اليدان وقالت أنا بالحرام بطشت وأخذت لمن كان له قلب عبد الله لا أن الحساب سيكون يسير ستسأل ستسأل عن القليل والكثير ستسأل عن الصغير والكبير ستسأل عن العمر فيما أفنيته ستسأل ستسأل. الشفاع يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع الشفاع <تصفيق> <تصفيق> يا ربي أمتي <تصفيق> أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي, أمتي لم ينسان على شدة الموت وشدة الأهوال نادى بأعلى صعود أمتي أمتي فأين أمته فأين أمته شيبهم وشبابهم ونساءهم أينهم من سنة وسيرة ونصر في دعوة فأين أمة؟ فأين أمة؟ فأين أمة؟ فأين أمة؟ فأين أمة؟ فأين أمة؟ فأين أمة؟ فأين أمة؟ لمن كان له قلب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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاكم وجمعني وإياكم في مستقر رحمته وكرامته إخوانا على سرور متقابلين أسأله سبحانه أن يفرج هم المهمومين وأن يكشف كرب المكروبين وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يدل الحيارة ويهدي الضالين ويغفر للأحياء وللميتين لعلكم أحبتي قرأتم العنوان وسمعتم به لمن كان له قلب وهل من الممكن أن يكون هناك أناس بلا قلب نعم أحبتي نعم أحبتي القلوب الغافلة القلوب الشاردة اللاهية لا تعتبر قلوب حية إنما القلوب هي التي تنتفع بكلام الله وبكلام نبيه صلى الله عليه وسلم لمن كان له قلب فالله تبارك وتعالى قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لمن كان له قلب هذا الحديث لمن كان له قلب إن لم يكن إن لم يكن ذكر الآخرة إن لم يكن ذكر الآخرة يحرك القلوب فما الذي يحركها إن لم يكن ذكر الجنة يشوق القلوب فما الذي يشوقها إن لم يكن ذكر النار يخوف القلوب فبالله قولوا لي ما الذي يخوفها إن لم يكن هذا الحديث يدعو الصالح إلى الزيادة في صلاحه ويدعو الآصي إلى العودة عن غيه ومعصيته وغيابه إن الحديث لمن كان له قلب إنه الحديث عن الآخرة وما فيها من الشدائد والأهوال كم قرن الله تبارك وتعالى اسمه بذكر الآخرة الإيمان به بالإيمان بالآخرة وباليوم الأخير فقال سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وقال سبحانه ذلكم يعظ من كان منكم يؤمن بالله وباليوم الآخر فقدم سبحانه ذكر الإيمان باليوم الآخر على أركان الإيمان الأخرى لأن الإيمان بذلك اليوم أحبتي هو الضابط الحقيقي لسلوك الإنسان إن الإيمان بذلك اليوم وما فيه من الشدائد والأهوال هو المحرك الحقيقي لهذا الإنسان فلا رادع للعصات عن عصيانهم إلا ذكر ذلك اليوم ولا مشوق لأهل الصلاح للزيادة في صلاحهم إلا ذكر ذلك اليوم ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وعقيدة من عقائد الإسلام الأساسية فقضية الإيمان باليوم الآخر هي التي يقوم عليها بناء العقيدة بعد قضية التوحيد. واليوم الآخر وما فيه من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولا سبيل لمعرفتها إلا بالنص القرآني والسنة النبوية وفي كتاب الله أحبتي من ذكر اليوم الآخر وما فيه من الأهوال الشيء الكثير فما تكاد تخلو صفحة من صفحات الكتاب الكريم من صورة من صور ذلك اليوم أو موقف من مواقف ذلك اليوم فهو اليوم الذي لا يوم مثله ولا يوم قبله ولا يوم بعده إنه اليوم العقيم إنه اليوم العقيم قال سبحانه ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغته أو يأتيهم عذاب يوم عقيم لأهمية هذا اليوم ذكرنا أحبتي كم ربط الله ذكره بذكر ذلك اليوم أقول أحبتي لماذا الحديث عن اليوم الآخر أقول لأسباب عدة أولها الغفلة التي استحكمت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 من الأسباب أيضا أحبتي انشغال الناس بالدنيا وعمارتها أكثر من الانشغال بالاستعداد لليوم الآخر قال سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم لسبب وهو الأهم أن الإيمان بالله واليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب هو الموجه الحقيقي لسلوك الإنسان فهناك فرق أحبتي بين سلوك من يؤمن بالله واليوم الآخر وسلوك من لا يؤمن بالله واليوم الآخر فمن علم أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن الأعمال الصالحة هي زاد الآخرة لم ينشغل بعمارة الدنيا عن عمارة الآخرة قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم همّا واحداً يعني هم الآخرة كفاه الله هم الدنيا وهم الآخرة فهناك فرق أحبتي بين سلوك من يؤمن بالله واليوم الآخر وسلوك ضعيف الإيمان قال صاحب الظلال فالمصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا انتهى كلامه رحمه الله فترى في المؤمن بالله واليوم الآخر نظرة مختلفة للحياة ترى فيه استقامة على دين الله ترى فيه سعة تصور وقوة إيمان ترى فيه تبات في الشدائد وصبر على المصائب فهو يعلم أن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أما الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وما في ذلك اليوم من حساب وجزاء فهو يحاول جاهدا أن يحقق مآربه في هذه الحياة لاهثا وراء متعها حريصا على جمعها الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه يقيس الأمور بالمنفعة الشخصية والمنفعة الخاصة لا يلتفت إلى بني جنسه إلا في حدود ما يحقق له المصالح فتبا له له استدل أهل العلم على اليوم الآخر بدلائل كثيرة حيث أن الأولين قد أنكروا قضية الإيمان باليوم الآخر وأنكروا قضية البعث والنشور قال الله عنهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقال عنهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملثن وذلك على الله يسير لهذا ركز القرآن على قضية الإيمان باليوم الآخر وإثبات البعث والحساب والجزاء، فجاءت أدلة كثيرة منها النشأة الأولى قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث يعني إن كنتم في شك من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم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 أهون عليه من البد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبيده عظمة بالية أكل الدهر عليها وشرب وضعها بين يديه ثم فتها ثم نفخها في الهواء ثم قال يا محمد ربك يحيي هذا بعد أن أنا جعلتها هباء منثورا قال بأبيه وأمي نعم نعم ويدخلك النار فقال الله فيه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفه فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل له يا محمد قل له يا محمد قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون من دلائل اليوم الآخر المشاهد الكونية المحسوسة الدالة على إمكان البعث قال سبحانه وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله، وأن الله يبعث من في القبور، فإحياء الأرض الميتة بالمطر وظهور النبات فيها دليل على قدرة الخالق جل وعلا على إحياء الموتى وقيام الساعة.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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فخالق السماوات والأرض على عظمهما قادر على خلق الإنسان الصغير كما قال هو سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون من الأدلة أيضا الحكمة الإلهية فالحكيم لا يترك الناس سدة ولا يخلقهم عبثا لا يتركهم لا يؤمرون ولا ينهون ولا يزجرون على أعمالهم قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعوا وقال سبحانه أيحسب الإنسان؟ أن يترك سدى ألم يكن نطفة من من يُمنى؟ ثم كان علقاً، فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلا قادر بلا قادر ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فلو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء اسمع اسمع وافتح قلبك قبل أن تفتح أذنيك فإن في هذا الحديث ذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كل شيء هالك إلا وجهه في حديث أبي هريرة في حديث الصور قال ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فإذا اجتمعوا أمواتاً جاء ملك الموت إلى الجبار فيقول قد مات أهل السماء والأرض إلا من شئت فيقول الله سبحانه وهو أعلم من بقي؟ من بقي؟ فيقول يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقي حملة العرش، وبقي جبريل وميكائيل وإسرافيل، وبقيت أنا، فيقول الله عز وجل ليموت جبريل وميكائيل، فينطق الله عز وجل العرش، فيقول أي ربي يموت جبريل وميكائيل، فيقول جل جلاله أسقط إني كتبت الموت على كل على كل من تحت عرشي. فيموتان قال ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار جل جلاله فيقول يا ربي قد مات جبريل وميكائل فيقول الله سبحانه وهو أعلم من بقي فيقول يا رب بقيت أنت بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقي حملة عرشك وبقيت أنا فيقول سبحانه فيقول سبحانه لي حملة العرش فيموتون فيأمر الله العرش فيقبض الصورة من إسرافيل ثم يقول سبحانه لي ليمت إسرافيل فيموت ثم يأتي ملك الموت فيقول يا ربي قد مات حملة عرشك فيقول سبحانه وهو أعلم من بقي فيقول بقيت أنت بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا فيقول الله أنت خلق من خلقي أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت فمت فيموت فإذا لم يبق إلا الله فإذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فكان كما كان فكان كما كان أولا طوى السماء كطي استجل للكتب ثم قال ثم قال أنا الجبار أنا الجبار لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد ثم ينادي سبحانه لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد ثم ينادي سبحانه لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب تبارك وتعالى فيجيب تبارك وتعالى لله لله الواحد القهار لله الواحد القهار فتبدأ الشدائد وتبدأ الأهوال، تبدأ بصعقة واحدة تبدأ بصعقة واحدة فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا ما شاء الله ثم يبدأ مرة ثانية بنفقة أخرى اسمع القرآن وهو يحذر وينذر ويذكر بشدة الشدائد والأهوال فقال سبحانه مذكرا بأهوال ذلك اليوم يا أيها الناس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 وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد إن في ذلك اليوم إن في ذلك اليوم من الشدائد والأهوال ما فيه حياة لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قال سبحانه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 فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين لو كان الإيمان بالله وباليوم الآخر قد خالط القلوب وتمكن من القلوب لما غفلت عن ربها تبارك وتعالى اسمع اسمع الشدائد والأهوان إن كان لك قلب ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفأ فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمت يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا فمسا اسمع يا رعاك الله اسمع فالحديث لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد من سره أن يرى القيامة رأي العين فليسمع هذه الآيات إذا الشمس كورت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 وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعر وإذا الجنة أسلفت علمت نفس علمت نفس ما أحضرت؟ نعم في هذا الحديث حياة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بنفقة بدأت القيامة وبنفقة أخرى يبدأ البعث والنشور فبعد النفقة الثانية فإذا هم قيام ينظرون إنه الخروج من القبور والسير إلى أرض المحشر يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون يومئذ يتبعون الداعي لا عوجله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وقال سبحانه وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما فيسعون إلى محشرهم في سكون وخشوع لا تسمع منهم إلا صوت الأقدام والهمسات ثم يقبض الجبار السماوات بيمينه والأراضي بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أنا الملك أين الجبار؟ أين المتكبرون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف قال بأبيه وأمي يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه، فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك يقول ابن عمر حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفله صلى الله عليه وسلم حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم أما أرض المحشر أحبتي فأرض غير هذه الأرض وأما سماؤها فسماء غير هذه السماء قال سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أحوال الناس وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطرا ويخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب نعم أولو الألباب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء يعني مائلة إلى الحمراء كقرصة النقى ليس فيها علم لأحد رواه مسلم قرصة النقى يعني كقرص الدقيق أما حال الناس فحفاة عراة عن آئشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة يعني غير مختونين قلت يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا ابنة الصديق الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض متفق عليه فمن الناس من يحشر على وجهه كما قال سبحانه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكفار على وجوههم يوم القيامة قال قال بأبيه وأمي أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتاده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 حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر فوالله الذي لا إله إلا هو ما أدري ما أدري ما يعني بالميل أم سافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرب فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى رقبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامع عبد الله عبد الله اما تتفكر وتتدبر في الموقف وشدته في ذل الخلق وانكسارهم في ذلك اليوم الطويل الأبصار خاشعة والقلوب وجله وأنا وأنت والجميع في انتظار كيف تكون النهاية وأين يكون المصير تخيل ومثل مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤوس العباد تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كذور وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم كيف المقيم على الذنوب دهور ثم تزداد الشدائد وتزداد الأغوال فيؤتى بجهنم فيؤتى بجهنم يسمع لها تغيضا وسفيرا قال سبحانه كلا إذا دكت الأرض ذكا ذكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنس عنه وأنا له الذكرة يقول يا ليتني قدمت لحياتي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 سبعون ألف ملك يجرونها، سبعون ألف ملك يجرونها. لو تركت على أهل المحشر، لأتت عليهم من أولهم إلى آخرهم. إذا رأتهم من مكان بعيد، سمعوا لها تغيضا وسفيرا. وإذا قلقو منها مكان ضيق مقرنين دعوا ذلك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا. وادعوا ثبورا كثيرا إنه يوم مقداره خمسين ألف سنة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنه يوم الطامة ويوم الصاقة إنه يوم الفرار يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني والناس على هذه الحال والموقف الشديد والكرب العظيم ويطول الانتظار والكل ينتظر الحساب والوقوف بين يدي الملك الديان ثم يأتي الفرج بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة في حديث أبي هريرة في مسلم قال كنا في دعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقربت إليه الذراع فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أتدرون مما ذلك ثم قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فلا يغادر منهم أحدا فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي حتى إذا اجتمعوا في صعيد واحد وأدنية الشمس من رؤوس العباد. وغرق الناس بعرقهم وازدادت الأهوال والشدائد على الناس نظر بعضهم إلى بعض فقالوا ألا ترون ما نحن فيه ألا ترون ما قد بلغنا من الهم والغم والكرب ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا فيقول بعضهم لبعض أبوكم آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأمر الملائكة أن تسجد لك سجود تشريف لا سجود عباده أما ترى ما نحن فيه أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم والكرب ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن تلكم الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي فيتبرأ منهم أبو البشر فيزداد الك فيزداد الغم والهم والكرب على الناس فيقول لهم اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون أنت أول الرسل إلى أهل الأرض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 لو عددناها لعددناها من صالح الأعمال نفسي نفسي نفسي أحبتي هذا حال الأنبياء حال أولو العزم من الرسل مقال الحال يقول اللهم سلم سلم فكيف سيكون حالي وحالك هذا حال الأنبياء هذا حال أتقى البشر هذا حال أتقى البشر وأخواف البشر فكيف سيكون حال العصاء والمقصرين والمفرطين فيقول لهم نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون أنت نبي الله وكلمه أما ترى ما نحن فيه أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم ألا تشفع لنا عند ربنا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 لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولا يذكر ذنبا ويقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد اذهبوا إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليه فيأتون محمدا وفي رواية فيأتوني فيقولون يا محمد يا محمد أنت نبي الله وخاتم المرسلين غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أما ترى ما نحن فيه أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم والكرب ألا تشفع لنا عند ربنا فأقول فأقول أنا لها فأقول أنا لها أنا لها فأنطلق إلى العرش فأنطلقوا إلى العرش فأخر ساجدا اسمع اسمع فالحديث لمن كان له قلب فأنطلقوا إلى العرش فأخر ساجدا فيفتح الله علي من محامده ما لم يفتحه على بشر من قبلي ثم يقال يا محمد يا محمد ارفع رأسك وسل تعطاه واشبع تشفع فأقول يا ربي يا ربي أمتي فأقول يا ربي أمتي أمتي أمتي الحبيب لم ينسانا على شدة الموقف وشدة الأهوال نادى بأعلى صوت أمتي أمتي فأين أمته فأين أمته شيبهم وشبابهم ونساءهم أين هم من سنة وسيرة ونصرة دعوت أما قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فيقال يا محمد ارفع رأسك أَسْلَتَ عَطَأ وَأَشْبَعْتَ شَبَعْت فَأَقُول يَا رَبِّي أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقال يَا مُحَمَّد أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ لِلنَّاسِ فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ يَقُول بِأَبِي هُوَ أُمِّي وَالَّذِي بِيَدِهِ إِنَّمَا ولا يريا ولا ياتي النعليها يوم ولا ياتي النعليها يوم وهي كضيض من السحم يا مدعي حبطافا يا مدعي حب طافة لا تخالفهم فالخلف يحرم, فالخلف يحرم في دين المحربين ما لي اراك تاخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوين خذها سماويا خذها سماويا خيرا تفوز به أو اطرحها وخذ رجز الشياطين هل سمعت هل سمعت أيها الأخي الحبيب أنحوظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن يرد عنه ومن يصد عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمة الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم لكم سيمة يعني لكم علامة ليست لأحد غيركم تردون علي غُرَّ المُحَجَّلين من آثار الوضوء، ولا يُصَدَّعني، ولا يُصَدَّعني طائفة منكم، فلا يصلون، فأقول يا رب، فأقول يا رب، هؤلاء من أصحابي، فيجي فيجيءني ملك فيقول. وهل تدري يا محمد وهل تدري يا محمد ما أحدثوا من بعدك كم غيروا وكم بدلوا وكم تهاولوا وقد اختلف العلماء وأحبتي متى يكون الورود على الحوض وأين فقيل قبل الصراط وقيل أنه يكون بعد الحساب والميزان والصراط والله أعلم أما وصف الحوض فافتح قلبك يا رعاك الله فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه يعني آنيته كنجوم السماء من شرب منه فلا يضمأ أبدا من شرب منه فلا يضمأ أبدا متفق عليه اللهم لا تحرمنا فضلك اللهم لا تحرمنا فضلك ثم يبدأ الحساب وتكشف الحقائق وتظهر الفضائح يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية تذكر يا عبد الله أنك بين يدي الله موقوف وسيكلمك ربك ليس بينك وبينه ترجم تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت تنظر أمامك فلا ترى إلا النار فاتقوا النار عباد الله فاتقوا النار عباد الله ولو بشق ثمره ستقف وستسأل عن القليل والكثير ستسأل عن الصغير والكبير ستسأل عن العمر فيما أفنيته ستسأل عن الشباب كيف قضيته عن المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته لا تظن أن الحساب سيكون يسير إنه حساب بالذرة إنه حساب بالذرة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان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 يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون حال الناس ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا ستسأل عن الصلاة كيف أديتها هل حفظتها ستسأل عن الصوم والزكاة وعن كل صغيرة وكبيرة سوف تسأل عن كل كلمة قلتها وسمعتها ستسأل عن حقوق وواجبات وأوامر ومنهيات حال الناس فمنهم من يحاسب حساباً يسير وينقلب إلى أهله مسر ومنهم من يحاسب حساباً عسير ويدعو ثبور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه أي ستره فيقول أتعرف ذنبك ذا؟ أتعرف ذنبك ذا؟ فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى العبد ورأى العبد في نفسه أنه قد هلك قال الله قال أرحم الراحمين سترتها عليك في الدنيا سترتها عليك في الدنيا وأنا أخفرها لك اليوم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 أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ الأُمْنِيَةَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا, ربنا أخرجنا منها فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ الجواب قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنها محكمة شعارها لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب قاضيها الملك الديان الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما الشهود في المحكمة الشهود في المحكمة السمع والبصر واللسان الشهود في المحكمة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 وإن يستعتبوا وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله كيف يكون الحال إذا شهدت العينان وقالت أنا إلى الحرام نظر ولا إله إلا الله إذا شهدت الأذنان وقالت أنا إلى الحرام استمعت ولا إله إلا الله إذا شهدت اليدان وقالت أنا بالحرام بطشت وأخذ فلا إله إلا الله إذا شهدت الرجلان وقالت أنا للحرام مشي. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فينادى أهل الجنة يا أهل الجنة يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقال لهم أتعرفون هذا فيقولون نعم نعرفه إنه الموت ثم ينادى أهل النار ثم ينادى أهل النار فيقال يا أهل النار أتعرفون هذا فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم إنه الموت فيؤمر به فيذبح ثم ينادى ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت وينادى يا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسر وأنذرهم يوم الحسر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وأنفرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنه اليوم الآخر إنه اليوم الذي لا يوم بعد ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أولا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يا عجبا للناس لو فكروا يا عجب للناس لو فكروا حاسبوا أنفسهم أبصروا وعبر الدنيا إلى غيرها فإنما الدنيا لهم عبر لا فخر إلا فخر أهل الطقاء غدا إذا ضمهم المحشر لا يعلم الناس أن الطقاء والبر كان خير ما يدخر، يا صاحب القلب تخيل الموقف، وقد تطايرت الصحف والكتب إلى أي فريق ستنتمي؟ إلى أصحاب اليمين أم إلى أصحاب الشمال؟ بأي يد ستأخذ الكتاب بالشمال؟ أم باليمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه النتيجة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية وفي المقابل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي الأمنية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية النتيجة خُذُوه خُذُوه فغُلُّوه ثُمَّ الجحيم صلُّوه ثُمَّ في سلسلةٍ ذرعُها سبعونَ ذراعًا فاسلكُوه دنبُه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم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 إنما ينفع صاحب القلب، صاحب القلب، فإن كنا نعرف هذا ونسمع هذا، إذا لا بد من العمل والصدق والإخلاص والصبر والاحتساب، وإلا سنقول وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي. وأقول حزني إن أكن أتيته بشماليه وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابية وأحرق قلبي أن يكون مع القلوب القاسية تظن أن الموقف قد انتهى لا القادم أشد والقادم أعظم ستأمر أيها المسكين أن تعبر الصراط إما إلى جنة وإما إلى نار جاء في حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال ويضرب جسر جهنم قال صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم, سلم وبه كلاليب يعني بالصراط وبه كلاليب مثل شوك استعدان نبت له شوك معقوف قال فإنها مثل شوك استعدان غير أنها لا يعلم قدر, قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق الهالك بعمله ومنهم المخردل المقطع بالكلاليب ثم ينجو فمنهم من يعبره كالطرف كطرف البصر ومنهم كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش أو مكدوس في نار جهنم منهم من يحبو حبوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يسحب إلى جهنم صحبا فقل لي بالله فقل لي بالله كيف سيكون العبور؟ أبت نفسي أبت نفسي تتوب فما علي إذا برز العباد لذي الجلالي وقاموا من قبورهم سكارا بأوزارٍ كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوال يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي أسألك بالله كيف سيكون العبور قيل لأحد الصالحين وقد مات ورؤي في المنام ماذا صنع الله بك قال وضعت قدما على الصراط والقدم الأخرى في الجنة وضعت قدماً على الصرار والقدم الأخرى في الجنة نهاية ذلك اليوم إما إلى جنة وإما إلى نار قال سبحانه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها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 وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين نعم الكلام لمن كان له قلب أو ألقى وهو شهيد أنا وأنت كل مطالب باستشعار ذلك اليوم أن تجعل ذلك اليوم معك في حركاتك وفي سكناتك معك في كل حال من الأحوال فلقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يربط الناس بذلك اليوم في كل حال من الأحوال ما وعدهم بحطام من حطام الدنيا ما وعدهم إلا بالجنة لمن أطاع والنار لمن عصى بشيرا ونبيرا لمن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يمر على آل ياسر يعذبون فيقول لهم صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة إذا اشتد الحر واشتد السموم قال لهم إن أشد ما تجدون من حركم من سموم جهنم إذا اشتد البرد قال لهم إن أشد ما تجدون من بردكم من زمهرير جهنم ما ربطهم إلا بالآخرة وما ذكرهم إلا بالله لا عيش إلا عيش الآخرة لا عيش إلا عيش الآخرة يدخل على أصحابه إذا هم يضحكون فيقول لهم لو تعلمون ما أعلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوه وهكذا كان حال أتباعه من بعده عمر يقوم الليل يقوم الليل فيفتتح قوله عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون فيبكي إلى خروج الفجر فيبكي إلى خروج الفجر إنه النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون يسمع يوما رجلا يقرأ والطور وكتاب مصطور في رقٍ منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع لو إن عذاب ربك لواقع لو فيخرُّ عمر مغشيا عليه كيف لا؟ والقرآن يخاطب من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد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 إنما تجزون ما كنتم تعملون استشعار اليوم الآخر حرمهم لذيذ الطعام ولذيذ المنام إنها مسؤولية الوقوف بين يدي الواحد القفار إنها مسؤولية السؤال إنها مسؤولية المصير عباد الله إنها مسؤولية إما جنة وإما نار هذا رجل منهم رضي الله عنه وأرضاه يستشعر آية عظيمة لو تنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الرجل مضطجع على فخذ امرأته الموقف موقف غفله ولكن الآخرة معهم في كل مكان فيبكي وهو مضطجع على فخذ امرأته فتبكي المؤمنة لا تدري لماذا يبكي فلما سألها فلما سألت ما الذي أبكاك قال قال واسمع ما قال يا صاحب القلب قال مر علي قوله تعالى وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا تعال تعال نختم بهذه الصورة العظيمة تعال نختم بهذه الصورة العظيم التي في القرآن مثلها كثير. قال الله يخاطب الغافل والناسي والساهي والمنكر لذلك اليوم ويقول الإنسان إذا ما ميت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا.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 كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي من ثم ننجي من ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا وندر الظالمين فيها جثيا يا صاحب القلب هل نحن منهم هل نحن منهم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إنه اليوم الذي لا يوم قبله ولا يوم بعده وأمرنا بالاستعداد لذلك اليوم فيه من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستر. لذلك اليوم عيوبنا وأن, يم وأن يؤمن فيه روعاتنا أسأله سبحانه أن يفرج فيه هم المهمومين ويكشف كرب المكروبين ويستر عيوب المذنبين ويتقبل توبة التائبين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القوم فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وعلي شأننا وأصلح ولاة أمورنا وردنا إليك ردا جميلا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين اللهم اصلح شيبنا وشبابنا ونساءنا واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أستغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم والله نسأل أن ينفع بهذه المادة كل من سمعها كان معكم من الهندسة الصوتية مهندس الصوت وليد رضا أبو زياد تمت الهندسة الصوتية باستوديو مؤسسة الصدر الأقصى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالكويت. هاتف رقم أربعة خمسة هاتف رقم أربعة خمسة فاكس أربعة خمسة أيها الأحبة في الله لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله و...